ي خ و ه الايمان ا ل ق ر آ ن الكريم غذاء الروح يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إ ن هذا ا ل ق ر آ ن م أ د ب ة الله فتعلموا من م أ د ب ت ه ما استطعتم و ا ل ق ر آ ن الكريم كتاب هدى ورشاد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 أ ل ا بذكر الله ض ط م ئ ن القلوب خير ما نستهل به ح س ن ا هذا آ ي ا ت من الذكر الحكيم يتلوها علينا ف ض ي ل ة القارئ الشيخ محمود أ ب و الوفا الصعيدي بالله من الشيطان من الرجيم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 ل ف ت ر م ح ل ى ا ل ذ ي Yeah.、I t h e r e you、so <laughs> い ك ث ي ر ا من الناس فمن تبعني ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ا ك غفور رحيم بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا ة ف ج ع ل و ا d e e n a ا ل ص ل ا ة فجعل ا ف ئ د ة من الناس تهوي اليهم فاجعل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 ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا و ت ق ب ل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي لي a l o h اليك <تصفيق> الكوثر فصل لربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر احمد لم اله ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم